قال قرأ ابن عباس وشاورهم في بعض الأمر الآية كما هو معلوم وشاورهم في الأمر <تصفيق> عمد ابن عباس فقرأ مفسرا للآية فقال وشاورهم في بعض الأمر فزاد في الآية لفظة البعض وفي مثل هذا للعلماء طريقان أحدهما أن يقال إنها قراءة الآية المقطوعة بروايتها هي باللغة المشهور في القران الكريم وشاورهم في الأمر أما هذه القراءة وإسنادها صحيح عن ابن عباس ففيها لغة بعض وشاورهم في بعض الأمر فالعلماء لهم قولان في نفس هذه الزيادة أحدهما أنها قراءة أي أن ابن عباس سمع النبي صلى الله عليه وآله وكلم يقرأ القراءة للآية بهذه الزيادة وشاورهم في بعض الأمر والقول الآخر للعلماء في نفس هذه الزيادة أن هذه الزيادة ذكرها ابن عباس في تباعي في الآية على سبيل التفسير والبيان ولا يعني أنها لفظة ثابتة في القرآن وعلى كل حال العباس روان صحيحة سواء كان لفظة بعض جزء من هذه الآية كما تمعت العباس أو كت هذه اللفظة زيادة تفكيرية منه فالمقصود أن الآية فاتبه ابن عباس الى ذلك لان الامر الوارد في هذه الايه وشاورهم في الامر انما هو في بعض الامر وليس في كل الامر اي ان الله تبارك وتعالى لما امر النبي عليه الصلاه والسلام لما أمر نبيه عليه الصلاة والسلام بان يشاور أصحابه الكرام فيما يعرض له من أمر فليس هذا الأمر المذكور في القرآن وشاورهم على سبيل العموم والشمول وإنما هو في بعض الأمور وهنا إذا المثل المثل الأولى هو تحديد الأمر الذي يب ان يشاور فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم ببلالة هذه الآية أصحابه وبالتالي أهل الولايات أي الرؤساء والحكام تبعوا رسول الله صلى الله عليه وسلم فيجب عليهم تباعا منهم لرسول الله صلى الله عليه وسلم أن يشاوروا أهل الشورى منهم فما هو هذا الأمر الذي يجب على ولي الأمر أن يشاور فيه أهل الشورى ان نعلم أن الأمر الذي ذكر في هذه الآية في الأمر هو قطعا ليست الأمور الدينية يعني ليس ما كان منها منصوصا في الكتاب والسنة ففي ذلك هذا يقال اتبعوا أحسن مع أزلائكم من ربكم ولا يقال وشاورهم في الأمر وإنما هذا الأمر الذي امر الرسول عليه السلام ومن بعده من الحكام يعني يشاوروا فيه اهل الشورى إذن هي الأمور المباحة أو بتعبير آخر هي الأمور الإدارية التي تعرض للحكام الأمور التي تعرض تختلف ما بين زمان وزمان ومكان ومكان آخر ففي مثل هذه الأمور التي ليست مما عليها في كتاب الله أو في أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم هي التي يجب على الحاكم والوالي أن يشاور فيه أهل الشورى أما مثلا لنضرب على هذا مثلا إذا أراد الحاكم المسلم أن يصدر قرارا بمنع التجارة في الحشيش المخدر، هل يستشير أهل الشورى في مسجده لهذا الأمر؟ الجواب لا لأن هذا أمر محرم معلوم فحرمه من أدلة الشريعة وعلى ذلك تقف ما يستشير مثلا عزم الحاكم المسلم على ان يوجه جيش ما الى جهه النار فشاورهم هل يا ترى من صالح الجيش المسلم ان يوجه في فصل الشتاء ام في الخريف ام في الربيع ام في غيره هذا موضع الشوره لأن اعين الفصل للجهاد او للسفر ليس امرا مقررا في الشراء ففي مثل هذا الامر يشاور الحاكم اهل الشورى ولذلك فليس الواجب على كل قضيه ان يشاور الحاكم اهل الشورى من اهل مجلسه دي. فهذا معنى قول ابن عباس أو خباءة ابن عباس وشاورهم في بعض الأمر أي ليس في كله وعلى ذلك جرى رسول الله صلى الله عليه وسلم وكذلك أصحابه من بعده أي إنهم ما كانوا يستشيرون في كل صغير وكبير ومن أبرز الأمثلة على ذلك أن النبي عليه الصلاة والسلام في غجوة احد لما اختلف اصحابه في الخروج للقاء العدو فبعد ان تشاوروا معهم ورأى طائفة الشباب منهم عاجمون على الخروج وافقهم على ذلك وعلى لقاء العدو فلما لبس عليه الصلاه والسلام نامته أي سياق حرب الدرأ والخوذه ونحن ذلك وعزم على الخروج نكل من كان أشار عليه للخروج وقال عليه الصلاة والسلام ما كان لنبي أن يستنكف عن القتال بعد أن لدي سلامته فلم يعبع برأيهم وعزم على القتال وكانت فاطمه ان الله عز وجل نصر نديره واصحابه على الكافرين ومن ذلك ان ابا بكر الصديق رضي الله عنه لما عزم على قتال اهل الرده انما عزم اولا دون ان يستشير احد من اصحابه وثانيا بعد ان عارضه ابو بكر الصديق بعد ان عارضه عمر معارضة طبعا منطقية ونظرية وليست معارضة عملية حيث كان عند ابن عمر شبهة وقال أتقاتل قوما يشهدون أن لا إله الا الله وأن محمد رسول الله فقال أبو بكر الصديق رضي الله عنه ألم تسمع رسول الله صلى الله عليه وسلم قالت الحديث الذي يحتج به عمر إن أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا ان لا إله الا الله وأن محمد رسول الله فإذا قالوها فقد عصموا مني جماءهم وأموالهم إلا بحقها قال عبو بكر لعمر ألم تسمع الرسول عليه السلام يقول إلا بحقها فمن حقها اعطاء إعطاء الزكاة وهؤلاء أعلنوها طريحة فامتنعوا عن تقديم الزكاة كما كانوا يقدمونها في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم ولذلك عجم أبو بكر على قتالهم وحلف بالله عز وجل فقال والله لو منعوني عقالا كانوا تقدمونه لرسول الله صلى الله عليه وسلم فقاتلتهم عليه ثم قاتلهم ونصره الله تبارك وتعالى ايضا عليه فاذا الشورى ليست واجبه في كل امر وانما في امر من الامور الدنيويه يبدو للحاكم ان الراي فيه مشترك وقد يكون كما يقال عند المفضول ما لا يكون عند الفاضل من الراي ينبغي ان يستشيرهم في نفس هذا الامر لا في كل الأمور وخاصة ما كان منها من الأمور الدينية. ولبيان فضل المشورة ساق المصنف صحيح الله عقب الأثر السابق أثر آخر وهو الذي رواه في الصحيح عن الحسن قال والله ما استشار قوم قط إلا هدو لأفضل ما بحضرتهم ثم تلا وأمرهم شورى بينهم المقصود بالحسن هنا إنما هو الحسن البصري التابعي وقد يتبادر إلى الذهن للقارئ لمكي هذا الأثر أنه الحسن بن علي بن أبي طالب ولكن ليس هو المقصود فيه بل المقصود كما قلنا الحسن البخري وكيف يعرف هذا هذا لا سبيل لمعرفته إلا بالنسبة لمن عنده علم بتراجم الرجال والرواة للآثار والأحاديث والذين رووا عن هؤلاء الرواة من كلامها وطلاب علم فها هنا مثل راوي هذا الأثر هو السريع قال عن السري عن السلف فنحن من السري هذا منهو كشفنا بواسطته هويه الحسن المذكور في هذا الاثر والثري هنا كيف نعرفه نعرفه اولا من الراوي عنه هذا علم من علم الحديث المهجور اليوم في العالم الاسلامي الا ما صلى فالرأي هنا عن السري هو حماد بن زيد ما نرجع الى حماد بن زيد في ترغمته يتوقون هناك شيوخه الذي تلقى الحديث عنه فنجد في شيوخه السري ابن فيتعين حينئذ أن ان المقصود دفيه هنا الذي لن ينسب انما هو السري ابن يحيى حيث ذكر في شيوخ حماد بن زيد فحينما يتعين لنا السري هذا وأنه ابن يحيى نعوده نعم لا لا هذا الحسن تابي الراوي عنه طابع تابي طابع تابي كل من بعد الرسول على السلام فالمقصود حينما نستشهد هويه السري وأنه السري ابن يحيى نعود إلى ترجمته لأنه نجد من يسمى سريا كثر من الرواس فلابد من تحديد المراد من هذا السري هنا فهلما عدنا الى ترجمة حماد الآن وقت درس وليس وقت مدعني فلما رجعنا الى ترجمة حماد المزيد وجدنا في شيوخه السري ابن يحيى عدنا الى ترجمة السري ابن يحيى فوجدناه يريع من الحسن البصري فانكشف لنا ان المقصود بهذا الاثر هو الحسن البصري هذه كلمة موجزة تتعلق بعلم اساليب الحديث وأنا وإن كنت أشعر بأن كنا لستنا بحاجة إلى مثل هذه الكلمة ولكن اولا بمناسبتنا لبيان من المقصود بالحسن هنا وثانيا العلم بالشيء ولا الجهل به لذلك هذا فقد يستفيد منه بعض السامعات اذا الحسن البصري يقول في سبيل بيان فضل الاستشارة يقسم بالله عز وجل فيقول والله ما شى قوم قط الا هدو لافضل ما بحضرتهم ثم تلاوا أمرهم شورى بينهم أي إنه يأخذ من هذه الآية الكريمة وأمر مشورة بينهم أن الله عز وجل حينما مدح المؤمنين الصادقين بأن أمره مشورة بينهم بل حينما أمر النبي الصادق الأمين بقوله الصادق وشاوره في الأمر فما ذلك إلا لفائدة الاستشارة وما فائدة الاستشارة هو الوصول إلى خير الرأيين وأصدق القولين من هذا وهذا فهم الحسن البصري فضيله الاستشارة هذه فحلف بالله عز وجل وهو في ذلك صادف أنه ما استشار قوم قط أي ما استشار بعضهم بعضا إلا هدوا لافضل راي من كان معهم أي لافضل ما بحضرتهم من الآراء والأطوال قد يبدو على الباب فيقول قائد ان صنق عقد هاهنا باب المشورة اي فضل المشورة والاستشارة فما باله لم يذكر الحديث المشهور على ألسلة المارس ما خاب من استفار ولا ندم من استشار ومعال من اختفض من هذا حديث مشهور ومذكور في من الكتب والجواب انه حديث ضعيف الاسناد فظاهر ان الامام البخاري من اجل هذا الضعف الذي فيه لم يصح الحديث مع تصريحه لفضيله الاستشاره حيث قال وما خاب من استشار من لكنه ذكر فيما بعد بابا آخر يتفرع عن الباب الأول فقال في الباب الثلاثين بعد المئة باب اسم من أشار على أخيه بغير رشد روى باسناده وهو بهذا الاسناد وغيره حسن عن أبي هريرة قال قال النبي صلى الله عليه واله وسلم من تقول علي ما لم أقل فليتبوأ مقعده من النار ومن استشاره أفوه المسلم فأشار عليه بغير رشد فقد خانه ومن أثى كتية بغير ثبت فاسمه على من أثاه هذا الحديث تضمن فقرات فيها ثوائد أن يجمع أول هذه الفقرات قوله عليه الصلاة والسلام من تقول عليه ما لم أكل فليتبوأ مقعده من النار هذا بمعنى الحديث المشهور المتوافر من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار من تقول علي ما لم اقل اي من افترى علي ما لم اقل فالرسول عليه الصلاه والسلام يتوعده بالنار له فليهيئ مكانا له في النار يعني بالتعبير العامي يسوف يرحال للنار لانه افترى على رسول الله صلى الله عليه وسلم والافتراء على رسول الله انما هو افتراء على الله تبارك وتعالى ذلك لان رسول الله صلى الله عليه وسلم ليس كاحدنا احدنا ولو افتري عليه وهو اسم بلا شك الافتراء على المسلم هو اسم واسم كبير ولكن الاشتراع على رسول الله صلى الله عليه وسلم هو اسم اكبر وما ذلك إلا أنه يتكلم عن رب العالمين وبما أوفى إليه سبحانه وتعالى كما قال ربنا عز وجل في القرآن الكريم والنجم إذا هوى ما بل صاحبكم وما غوى وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي الجوحى فإذا الذي يفتري على رسول الله صلى الله عليه وسلم هو في النتيجه يفتري على الله لأن الافتراء على رسول الله معناه افتراء على وحي الله ومعنى هذا أنه يفتري على الله تبارك وتعالى لأن الوحية إنما أُجِنِبَ على رسول الله من عند الله تبارك وتعالى فلا جرم أن وعيده أي هذا المفتر على رسول الله صلى الله عليه وسلم كان شديدا جدا حيث قال له عليه الصلاه والسلام فليتبوأ ما قده من النار ولذلك اختلف العلماء وعلماء الحديث في شورة خاصة في حكم من كذب على النبي صلى الله عليه وسلم عالما متعمبا هل هو كافر مرتد عن دينه أم هو فقط فاسق يستحق عذاب ربه كما أساد هذا الحديث ولكنه لا يحلد في النار لأنه مسلم يشهد أن لا إله الا الله وأن محمد رسول الله اختلفوا على قولين منهم من حكم بكفره اي ردته يعجبينه ومنهم من لم يوصله الى هذا الضرط من النار وانما حكم عليه لانه فاسق. وهذا الحكم الثاني هو الارجح بالنسبة لجلة الشريعه الاسلاميه لأنه قال عليه السلام في الحديث الصحيح من قال لا إله إلا الله نفعته يوما من دهره أي إله لا في النار وبدليل أحاديث الشفاع وهي كثيرة جدا وفيها أن الله تبارك وتعالى يقول لملائكته بعد أن شفع في اهل النار الأنبياء والأولياء والصالحون يقول رب العالمين شفعة الملائكة وشفعة الأنبياء فلم يبق إلا شفاعتي أخرجوا من النار من كان في قلبي متقال ذره من إيماني لذلك فمهما فعل المسلم من زور وآثام فلا بد ان يخرج يوما ما من النار لكن لا يستتلن احد هذا الحكم حينما يقول العلماء في بعض العصاه انهم يستحقون دخول النار والعذاب في النار ولكنهم سيخرجون يوما ما لا يستتلن احد هذا الحكم فيقول الامر سهل مدام انه سيخرج يوم ما من النار لاننا نقول انه جاء في الاحاديث الصحيحة ان المسلمين الذين يخرجون من النار يوم القيامة يخرجون وقد صاروا حمما سودا يعني سهم حطب محروق الأمر خطير خطير جدا فلا يستثل أحد من الرجال اي النساء ارتكاب المعاصي لحجة أنه يومنا سيخرج من عذاب النار نقول هذا الرأي الثاني في حكم من تعمد الكذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم إنما هو من كذب وضميره يؤنبه يعني ما ترث لأن هذا الكذب هو حرام حرمه الله على لسان نبيه عليه الصلاة والسلام ولكن النفس الأمارة بالسوء التي تسوّل لصاحبها ارتكاب أي ذد كان مهما كان كبيرا فيبقى هناك شيء من الإيمان في قلب هذا المستحل للاثم وللذنب الا وهو الاعتراف بأن هذا ذنب حرمه الله تبارك وتعالى فهذا الايمان الباقي في قلب هذا المرتكب لما حرم الله اي محرم كان ومنه ما نحن فيه الان وهو التقول على رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإن كان المتقول على رسول الله صلى الله عليه وسلم يشعر بأنه ارتكب اثما ووقع جرما يستحق العذاب عليه، فهذا الاعتقاد يجعله يوم القيامة أن يخرج من النار بعد العذاب الذي يستحقه، أما إن كان يستحل الكذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم فهو مرتد بمجرد هذا الاستحلام مرتد عن دينه فهو في الدرك الاسفل من النار مع المنافقين لأنه يتظاهر بالاسلام ومن هي أخرى يستحل الكذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد تردها هنا شبهه وهي أنه إذا كان الكذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم والكاذب غير مستحله قلبا فسق وكان هذا فسق فما الفرق بين الكذب على رسول الله وبين الكذب على غيره وهو أيضا فسق وحين ذاك أي فسق وقع فيه المسلم فإن كان استحله بقلبه فقد ارتكب عن دينه سواء كذب على محمد بن عبد الله أو أي مسلم من المؤمنين برسول الله صلى الله ذلك بقلبه او مرتد عن دينه واذا لم يستحله بقلبه فهو فاسق فما الفرق بين نزاهه بان الكذب على رسول الله وبين الكذب على غيره ما دام نسيج انه لا يقول لا بهذا ولا بهذا الجواب ان الكذب الى شرط درجات هو كله اثم وذنب ولكن ليس كل نوع من أنواع الكذب يشابه الانواع الاخرى فالكذب درجات ككل ذنب ومعصيه الزنا درجات والسرقه درجات والى غيره فالذي يسرق دين ليس كالذي يسرق دين والذي يسرق دينارا ليس كالذي يسرق دينارا والذي يسرق فالذي يكذب على مشرك كافر لأنه كذب فهو اثم لكن لو كذب على مسلم يزداد الاسم لو كان هذا المكذوب عليه مسلما فاتقا فإذا كان مسلما صالحا فالكذب أشد اسم لا دواليك عليك إلى أن يصل الكذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم فيكون هذا المؤمن الكذب أكبر اثم ليس بعده إلا القفر بالله تبارك وتعالى فهذا كلمة حول التطول على الرسول عليه الصلاة والسلام وأن صاحبه ينبغي عليه أن يهيئ نفسه للنار ويتخذ مساما منها ثم قال في الفقرة الثانية ومن استشاره أفوه المسلم فأشار عليه بغير رشد فقد خانه في هذه الفقرة هو الشاهد من إيراج المثمث لهذا الحديث الحسن حيث أنه بعد أن أثبت وجوب التشاور بين المسلمين خاتما ومحكومين فأتبع ذلك بحديث يتمم أنبار السادس يفيد هذا الحديث وجوب المشورة من المستشار على المستشير بالنصيحة وبالرشد وبالخير فمن لم يشرف له بذلك الرشد فهو آثم لأنه من الواجهة كما مضى معنا في الدرس السابق أن المستشار مؤتمن هذا قطع من حديث مرض لها في الدرس الماضي معنى مؤتمن أنه يجب عليه أن يؤدي الأمانة والامان التي عليه أي على المستشار أن يؤديها هي الاخلاص للمستشير فيها فهنا في هذا الحديث يؤكد الحديث التابع المستشار مؤتمن فإذا أدى الأمان وهي النصيحة فقد أدى الواجب فإذا لم يؤدي الأمان أي بأن اشار عليه بغير رشد أي بغير صواب فقد قاله أي لن يؤدي الأمانة ولذلك فالرسول عليه الصلاه والسلام قد بالغ في الأداء بالأمانة حتى قال أدّي الأمانة إلى من ثمنه ولا تقوم من خانه فلو أن هذا المستشار الذي استشاره المستشير كان المستشير يومما أشير منه فخانه فلا يجوز لهذا المستشار الذي خانه المستشير سابقا وهو الآن المستشار لا يجوز أن يخونه بل عليه أن ينصحه ويدله على خير ما يعلمه له ولذلك كانت هذه المنقبة وهذه الخصلة وهي الإشارة على الناس بالخير كانت طبيعة الانبياء ووظيفتهم مع كل أممهم. ثم أساده حريف الرسول عليه الصلاة والسلام حين قال ما بعث الله نبيا إلا كان حقا عليه أن يدل أمته على خير ما يعلمه لهم ما بعث الله نبيا إلا كان حقا أي واجبا عليه أن يدل أمته على خير ما يعلمه لهم فكذلك يجب على كل مستشار إلى استشيرة في مسألة ما أن يدل المستشير على خير ما يعلمه له فان لم يفعل ذلك فقد خانه فإذا تبين معنا الآن من الباب السابق والباب الذي نحن فيه أن أي تبادل الرأي في المسائل التي لها علاقة بالمسلمين أفراد وجماعات فهو أمر واجب كأصل ولكن لا يجب في كل أمر والشيء الثاني أن المستشار مؤتمن فيجب عليه أن يقدم إلى المستشير النصيحة فإن لم يفعل وأمره بغير رشد فقد خانه وهذه السيانة طبعا من المحرمات في الإسلام والفقرة الثالثة والاخير من هذا الحديث قوله عليه الصلاه والسلام ومن افا كتي بغير ثبت فاسمه على من افاه في هذه الفقره حكم خاص يتعلق باهل العلم الذين يتعرضون لكتب الناس وافاعهم وهذه مسألة في الواقع هذا عبدالزان قوله تعالى الولدي عليه السلام إنا سننشي عليك قولا ثقيلا ذلك لأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قد أوجب على المستفتة أن لا يتسرع في الإفتاء بل عليه أن يتثبت وليس التثبت الا ان يعرف الحكم من كتاب الله ومن حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم فان افتاه دون ان يتثبت هذا التثبت وهو بان يرجع الى كتاب الله وحديث رسول الله فتبنى المستفتي راي المفتي وفسواه وكان قد افتاه باسم فانما اسمه على مكيه ومنها هنا نتوصل الى مساله خطيره وخطيره جدا وهي ان العالم حينما يستفتى في مساله فيفئ بغير استناد الى الكتاب والى السنه فهو يفتي بغير ثبت لان الحديث يقول ومن اتى فتي بغير ثبت اي بغير سند وبغير بينه وحجه ومعلوم لدى كل مسلم ان الحجه في الاسلام ليس هو الا الكتاب والسنه وإلا ما استنبط منهما من إجماع وقياس فخير فمن أفتى بغير ثبت أي بغير حجة من كتاب الله أو من حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم على التفصيل السابق فقد أفتى بغير رشد وبغير حجة فإسمه حين اسم المستثى المستثى على مستيين فماذا يجب على المسكين يجب التثبت قبل كل شيء ولا يتسرع بالفسر ومعنى هذا انه يجب ان يراجع المسألة الا بيكون راجعها فكيف يراجعها ومن اين يستقي الجواب الصحيح على ما هو بالرجوع الكتاب والسنة لأن الحديث يقول بغير ثبت أي بغير حجة وما هو الحجة في الإسلام هو القرآن والسنة كما قال عليه الصلاه والسلام تركت فيكم أمرين لن تضلوا ما ان تمسكتم بهما كتاب الله وسنة ولا يتفرقا حتى يرد علي الحوض فيا من استفتي في مساله او في قضيه فافتى برأي عالم اي عالم انسان وهو يعلم ان المساله فيها قولان فاكثر فهل افتى بثبت بحجه من افتى بناء على قول سلام؟ وهو يعلم أن المساله فيها قولان فاكثر فهل أسكى بثبت بحجة وبينه الجواب لا لأنه حينما تكون المسألة من المساء الخلافية فقد صدر للعلماء فيها قولان فاكثر فهو أسكى بقول من القولين دون أن يدعم فتواه ولو في نفسه على الأخل بآية من كتاب الله أو بحديث من في رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا لا يكون قد أغسى عن سدة وعن حجة وعن بينة فيكون فتواه بهذا الخطأ لا يتعلق اسمه على المستفل وإنما على المفتي فاسمه عليه إذن على كل مستفل ان يتثبت في فتواه اي ان يستند في فتواه الى كتاب الله والى حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم ومعنى هذا الكلام الا يميل بعباره واضحه بين ان المستبق ان العالم اذا استفي في مساله النار لنضرب على ذلك مثلا رجل سأله قر جدا ينقض وضوء فنعم وهو يعني انه مذهب الحنفي هكذا يفتيش فاذا نحن رجعنا الى هذا الحديث نفهم ان هذا الجواب اسمه عليه ليس على مستغفيف ليه لانه في قولين اخرين في هذه المساله فالمذهب الحنفي يحكم ببطلان الوضوء بمجرد خروج الدم عن مكانه المذهب الشافعي يقول لا ينقض الدم الوضوء مطلقا مهما كان كثيرا مذهب الامام مالك واحمد يفصل فيقول إن كان الدم كثيرا نقضا والا فلا فالذي أثى قال ينقض وين الفجأ والمسألة فيها اختلاف والله عز زوجي يقول فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا ولذلك فلا يجوز للمسلم المتمذهب بمذهب واحد إذا استفتي في مسألة أن يفتي على مذهبه لأنه هناك مذاهب أخرى فهذا يجب أن يلتك عن الفتشوه فإن أفتى بدليل هذا الحديث وهو قوله عليه الصلاة والسلام ومن أفتى تشتع بغير ثبت أي بغير ثند وحدة فإسمه على من افتاه فالذي يقول هو الدم ناقض وضوء أو غير ناقض أو ينقض إن كان سخيرا ولا وضع كان قليلا أي جواب كان إذا كان لم من صاحبه على سند من الكتاب أو من السنة فإسمه عليه وليس على المستغشي لماذا؟ لأن المستغشي أدى واجبه حينما قال له ربه اسالوا اهل الذكر ان كنتم لا تعلمون جاء هذا الذي لا يعلم الى من يظنه انه من اهل الذكر فساله فاستفه فإسمه على هذا المفتي هذا المفتي هي لما يسال عليها يراقب الله عز وجل وان لا يفتي الا عن ثبت وحجه وسند فان يفعل فهو آثم وقد نبه لهذه الحقيقة الإمام أبو حنيفة رحمه الله حين قال لا يحل لرجل أن يفتي بقولي ما لم يعلم من أين اخذت جليلي هذا نص عن الإمام ابي حنيفة رحمه الله أول من أين يفسر لنا هذا الحديث. هذا الحديث يقول من أفتى بغير سبب فانما اسمه عليه وليس على المترفي فيقول ابن حنيفه رحمه الله لا يحل لرجل ان يفتي بكلام ما لم يعلم الا فتوى جليل فهذا الحنفي الذي سئل الدم اذا خرج ينتقض وضوء فجاب نعم ما يجوز هو هذا بحكم هذا الحديث وبحكم قول الامام الثابت لانه لم يعرف دليله ومعنى هذا او حصيله هذا الحديث هو وجوب دراسه الكتاب والسنه لكي يتمكن المفتي من ان يفتي بالدليل من كتاب فلا يلحقه اثم حتى الاجواء اخطر لانه ليس معناه مع الكتاب والسنه انه معصوم عن خطا لا ولكن اذا اجتهد فاكثر بما فهم من الكتاب والسنه فله حالتان اما ان يكون اصاب فله اجران واما ان يكون اخطا فله اجر واحد لكن هذا انما هو اي الاجران اذا اصاب والاجر الواحد اذا اخطا إن ما هو الذي يفتي أكمالا كتاب السنه أما الذي يفلد والتقليد جهل باتفاق العلماء ولا يتبصر في الفتوى فهذا ليس له أجر حتى ولا أجر واحد بل عليه يجر لأنه أسى بغير سبب وبغير دينه وحجه حفلة هذا الحديث هو وجوب الرجوع على العالم في كل ما يفسد إلى الكتاب والسلام وذهب إلى مثالة خطيرة بالضبع وهي ما وقع فيه كثير من البلاد الإسلامية اليوم وفي طريق هذا الوقوع بلاد الفوهية أعني بالبلاد الإسلامية التي وقعت في هذه القضية المشكلة البلاد السورية المصرية والمصرية حيث أنهم ألزموا خداط والحكام بأن يقضوا ويفتوا بناء على مذهب معين إما على المجلس سابقا وإما على القوانين التي وضعت حديثا بشيء من التعديل لأحكام المجلس سابقا هذا بنسبة للخداط